بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نسلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فِرْعَوْنَ عَلَى آخِرِ الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَتَضَاعَفُونَ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ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 وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحذني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون طرة عين لي ولك لا تقتلوه عتاء ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأطبح فؤاد أم موتى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبطرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناطحون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 إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترطب فإذا الذي استنصره بالامس يستصرخه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 امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال سا لا نسقي حتى يفذر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استاجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنت من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا قال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اسيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلهم تفصلون فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى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 واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إِنَّهُمْ كانوا قوما فَاسِقِينَ قال رب إِنِّي قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون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 بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا فحر مفترا وما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عند ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فاوقدني يا هامان على الطين فاجعلني صرحا فأوقد لي يا هامان على الطيل فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين والتكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أن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 بطائر للناس وهدى وَرَحْمَةً لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إِذْ قَضَيْنَا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين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 وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبرك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم طيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءه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 اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون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 وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا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 وما كنا مهلك القرى إلا وَأَهْلُهَا ظالمون وما أوتيت من شيء فمتاع الْحَيَاةِ الدنيا وزينتها وما عند الله خير وَأَبْقَى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 ما يشركون وربك يعلم ما تكون صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم وإليه ترجعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم إن جعل الله عليكم ما هرترمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ تبصرون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 وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يفترون إِنَّ قَارُونَ كَانَ من قَوْمِ مُوْثَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ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 وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نطيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك, وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن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 ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأطبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر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 والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجد الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون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 أَن يُلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يضنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى, إلى ربك ولا تكونن مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ